Book 2 36 36 36 Julkinen paikallisliikenne Al-muwasalat القريبة ammah al-qariba أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ مين كبوسي أيا كسكستان؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ مين كبوسي لنا منم بتايسي اتتا؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟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 mitä yksi lippu maksaa? Bikem tadhkirat safar Bikam tadhkirat Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan? Kem 'adad mahattat at hatta wasat al 'adad mahattat hatta wasat Teidän täytyy jäädä tässä pois. Yambari entanzila huna. Ježib en tenzil huna. Teidän täytyy jäädä takana pois. Jembari and tenzila minal kelf. Ježib en tenzil minal kelf. Seurava metro tulee viiden minuutin päästä. El metro teli sa jesiru kila lacham sieda El mitru et teli 5 tulee 10 minuutin päästä. Atram et ali, Asheri et 10 bussi tulee 15 minuutin päästä. El basu teli, خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. ميلان ويمين المترو منه. متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ ميلون متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ مليون وثمن وسبعين متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ أونج تعلماتكليبوا هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ ما أي Minulla ei ole matkalippua. Laa, la juu jatumai. safar? Laa, mai. Sitten teidän täytyy maksaa sakko. Ivän, aleikä en tätfaa garama. Ivan, aleikä en tätfaa garama.